ومثل الذين يعشقون أموالهم بتراءى مرضاة الله وتثبيت من أعوفسهم كمثل جنة كمثل جنة برعبة أصابها وابل فأتت أكلها ضيع فين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.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 تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فينهون فاحتراقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وَمَا طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا اللَّهِ الخبيث منه مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلا أن لَا فيه وَلَا أن الله غني حميد الشيطان تُحْسِنُوا الفقر ويأمركم اللَّهَ مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب